Oh. Uh -huh. في شوقون الليل أحكي قصتي وتناول أبيك ليس لي أيوم عين الأرض تجيعا وأشقي كنت مسرورا تراني له ودنيا وان كفاني بين صحبي كنت امشي وراني احن عناني ايننا انتم من سؤالي عن صلاتي الركوع سجود لم أكن أشكو دل لي أشكو دل لي وبتلاي وقصوري فهو دائي لإلهي كوني رامي خالقي أنت رجائي أشكو دل لي وبتلاي قصوني <تصفيق> فهو دائن لي إلهي كوني خالقي أنت.